تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ تَوَاَلَّرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ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 في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ومن الله بغافل عن ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.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 وقتلون، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بقفرهم، فقال لم ما يؤمنون؟